يصلونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبون فأتاهم الله من مِنْ حَيْثُ يحتسبوا وقد ففي كلو به مضوع يُفْخِرُونَ بِبُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَأْوُلِ يا الْأَبْصَارِ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاعرون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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون مِنَ الله ورسوله ثُمَّ هُوَ الدَّاوِرُ وَالْإِيمَانُ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَشُ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ كهم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا في لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا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 بأسهم بينهم شديدا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثال الذين من قبلهم قريبا ذاكم وبال أمرهم ولهم عذاب إذ قال الشيطان إذا قال إن اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله بِمَا تَعْمَلُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا فَأَنَسُوا